بوك تو بيس ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون رومين أشيا أجزاء الجسم أجزاء الجسم مين بيراً ميهن أرسم رجلاً أرسم رجلاً. أنسين بان. الرأس أولاً. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد قربياio Finanzك ال雨ات لا يراهما أحد أيضا الاذنان لا يراهما أحد أيضا سيلكاي <تصفيق> أيضا الظهر لا يراه أحد أيضا الظهر لا يراه أحد أيضاً. من أبي رسمت يسون؟ أرسم العينين والفم. العينين والفم. ميستانسي الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. الرجل له أنف طويل. الرجل له انف طويل. Hanella <تصفيق> on هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Hanella on هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق اون تالفي الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد كاديت اوت فويماكات الذراعان قويتان الذراعان قبتان. يلات أوت ميشفي مكّات. الساقان أيضا قويتان الساقان أيضا قبطان. مياسون لومستا. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia. Hua laa tedi bantaloonan, bintalan, wala Hua laa bantalonan bantaloonan, wala ma'atafan. Mutta hänellä ei ole kylmä. Lakin Rajula ghyru bardan. Lakin alrajul laa bardan. هانن هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج